ودعوتهم للإيمان ترغيبا وترهيبا إذن نحن ابتدانا بهذه السورة الكريمة سورة يونس سميت هذه السورة بسورة يونس لذكرها قصة يونس عليه الصلاة والسلام مع قومه في قوله تعالى فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس وقد جاءت تسميتها عند السلف فمن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبه المصنف عن الأحنف قال صليت خلف عمر الغداثة فقرأ بيونس وهود ونحوهما إذا جاءت تطيبا عن السلف في استعمالها وقد جاءت في المصاحف هكذا وهي سورة عظيمة طبعا هنا ندخل الأكثر في المقاصد هكذا مواجهة المكذبين للوحي بالحجج والبراهين ودعوتهم للإيمان ترغيبا وترهيبا يعني بالإمكان نقول أن مقاصد هذه السورة اولا تقرير أصول العقيدة وإثبات التوحيد والرسالة والبعث طبعا هذا هو الغالب على العهد المكي وهذه السورة مكيه ثانيا دفع شبه المشركين ومر في سورة الأنعام تقرير العقيدة تلقينا وتقريرا وها هنا أيضا في هذه السورة دفع شبه المشركين موضوعات السورة هذه السورة لها خمسة موضوعات اولا إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا التذكير بما حل بإحدى القرون الماضية لما أشرت وكذبوا بالرسل وأيضا أخذ العبره من ذلك ثالثا الاعتبار بما خلقه الله تعالى الاعتبار بما خلق الله للناس من القدرة على السير في البر والبحر وما في أحوال السير في البحر من الألطاف رابعا إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى وهذه مسألة الانتصار للقرآن يهتم لها الإنسان ولا بد للإنسان أن تكون له يد في خدمة كتاب الله تعالى خامسا الأمر بإظهار السرور والفرح بالإسلام والقرآن بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم قال الاخوه في التفسير الذي نقرأ منه الف لام را سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة هذه الآيات المطلوبه في هذه السورة آيات القرآن المحكم المتقن المشتمل على الحكمة والأحكام إذا نقول هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور والتي تقرأ بأسماء حروفها ألف لام فيها إشارة إلى إعجاز القرآن الذي تحدى الله به المشركين من العرب والعجم والجن والإنس في ذاك الزمن وهذا الزمان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 ويعجزون فيما يستقبل فالقرآن الكريم كلماته مركبة من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب فدل عجز العرب عن الاتيان بمثله مع أنهم افصح الناس على أن القرآن وحي من عند الله تعالى إذن هذا أمر في غاية الأهمية علينا أن نرعاه خاية الرعاية وأن نهتم به وأن الإنسان يدرك أهمية فهم القرآن لأجل تبليغ رسالات الله تعالى به نعم فقال هنا الاسلام الأمراء تلك آيات الكتاب الحكيم فهذا القرآن هو كتاب حكيم أنزله الله سبحانه وتعالى تلك آيات الكتاب الحكيم أي تلك الآيات الرفيعة الشأ هي آيات القرآن الكريم المحكم المشتبل على الحكمه والاحكام وقد جعله الله تعالى حاكما بين عباده يبين لهم الحق من الباطل والصواب من الخطر والحلال من الحرام والمواعب والعبر التي من اعتبر بها نجا وظف ولذلك حينما بدأنا بهذه السورة قلنا نسأل الله تعالى أن ينجينا كما أن يونس وأن يرزقنا الله تعالى الضفر كما ان يونس قد ضفر بإيمان قومه طب من كثيرة الكثيرة بهذا المعنى منها في سورة هود الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير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 ظاهر السحر طبعا أكان للناس عجبا أن أوحينا العجب حالة تعترض الإنسان من رؤية الشيء على خلاف العادة أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن انذر البدء بالنذار يذكرنا ما ورد في سورة البقرة في أوائلها في أولئك الذين يقولون آملنا وهم لا يؤمنون ثم ذكر ربنا أن هؤلاء ينصحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون ولذلك الافساد في الأرض أمر حسي يدركه الإنسان بإحساسه وشعوره أما السفه فهو أمر معنوي يدركه الإنسان بآثاره بعد النظر وإمعان الفكر فيناسبه العلم وهذه الآية مع التي قبلها قد حواية ما ينبغي فعله على كل مؤمن لأن كمال الإيمان باستماع الأمرين اولا الإعراض عن ما يجب الإعراض عنه وهو المقصود بقوله لا تفسد في الأرض ثانيا الاتيان بما يجب فعله وهو المطلوب بقوله آمن وإذا قيل لهم امنوا كما آمن الناس قالوا أؤمن كما آمن السفهاء إذا بدأ بماذا بدأ بالنهي عن الذنوب والمعاصي لأنه راجع إلى دفع العذاب المؤلم ثم عقبه بالأمر بالإيمان لرجوعه إلى جلب النعيم المقيم بدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح والفلاح يكون بالنجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب طبعا هذه يعني عدنا إلى سورة البقره قليلا لأجل البدء بالنذارة أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس فهذا هو السبب في هذا أما تفسير الآية الكريمة أي كيف يتعجب كفار قريش وكفار العرب وغيرهم من ايحاءنا القرآن على رجل من البشر ينذر جميع الناس عقاب الله على الكفر به ومعصيته؟ قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق أي وكيف عجب الكفار من إحائنا إلى رجل من البشر أن يبشر المؤمنين بأنه سبقت لهم من الله السعادة في اللوح المحفوظ بما قدموا من أعمال صالحة؟ وإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشدهم إلى ذلك الخير العظيم الذي ينالون به النجاة من النار والجنة وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قدم صدقي تقديم خير من الأعمال الصالحة وكل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم وأصل قدم يدل على سبق والصدق يعبر به عن كل فعل فاضل ظاهرا وباطنا وكل شيء أضيف إليه فهو ممدوح يعني كل شيء أضيف إلى الصدق فهو ممدوح وأصل صدق يدل على قوة في الشيء قولا وغيرهم اذن قال وبشر الذين آمنوا أن لهم قدر صدق عند ربهم حقيقة هذه الآية الكريمة تشد الإنسان إلى العمل الصالح الذي يقربه إلى ربه لا. قال أكاد الناس عجبا أن أحينا إلى رجل منهم أن أندل الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدر صدق عند ربهم وتأمل عند ربهم وهذه العنديه حينما كلك عمل صالح عند الله فعملك لن يضيع عند الله أبدا فهو باق قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أي مع أننا بعثنا إليهم رسولا منهم مؤيد بالآيات وهو رجل من جنسهم بشيرا ونذيرا قال الكافرون إن هذا الرجل لساحر ظاهر السحر يسحر الناس بالقرآن الذي جاء به فعن هذه إشارة لأنهم لا يستطيعون معارضة القرآن وأن القرآن له تأثير على القلوب ثم قال الله تعالى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 والارض على اتساعها في ستة ايام ثم على وارتفع على العرش فكيف تعجبون من ارساله رجلا من جنسكم وهو وحده الذي يقضي ويقدر في ملكه الواسع وما لأحد أن يشفع عليه في شيء إلا بعد اذنه والضهر عن الشافع ذلكم المتصف بهذه الصفات هو الله ربكم فأخلصوا له العبادة وحده أفلا تتعرضون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانيته فمن كان له ادنى التعاض علم ذلك وآمن إذا هذه الآيات العظيمة تشد الإنسان على الإيمان والعمل وأن الإنسان يتعظ بكل شيء حوله إذن هذا الكون كل ما فيه هو يدلنا على الله سبحانه وتعالى فقال تعالى إن ربكم الله إن ربكم الله, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض لما تمر عند كلمة الرب تستذكر الخلق الملك التدبير فربنا هو خالقنا هو مالكنا هو مدبر أمورنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أي إن مالككم أيها الناس وخالقكم ومدبر شؤونكم هو المستحق للعبادة وحده الذي خلق السماوات والأرض ولذلك النظر السمائي عبادة يؤجر الإنسان حينما ينظر السماء نظرة تفكر واعتبار بل نحن مؤمرون بالنظر وإعادة النظر هو المستحق للعبادة وحده الذي خلق السماوات السبعة والأرضين السبعة في ستة أيام طبعا ربنا قادر أن يخلقها بطرفه عين ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نعمل قال ثم استوى على العرش أي ثم على الله وارتفع على عرشه المحيط بجميع خلقه قال يدبر الأمر أي يدبر أمور جميع خلقه وشؤونهم طبعا في سورة الرعد. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون فالإنسان ينتفع من جميع الآيات وربنا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إن ربنا يدبر أمر الخلائق ويعلم بأمرهم. قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه أي لا يشفع عند الله أي شافع يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن الله بذلك والذلك في الإنسان إنما يطلب من عند الله تعالى طبعا الشفيع بمعنى الناصر والمعين يقال شفع لفلان إذا اذا جاء ملتمسا مطلبه ومعينا له ولما يقال الشفع هو ضم الشيء الى الشيء وأصل شفع يدل على مقارنه الشيئين ولو تتامل في سوره النساء الايه 83 مع 84 مع 85 وتتدبر هذه الآيات الكريمة من سورة النساء يعني تدرك كيف أن الله سبحانه وتعالى قد جعل القرآن كل شيء مع شيء يأخذ الإنسان منه المعاني الأخرى فربنا قال في الآية 84 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحقرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا لما ذكر الله تعالى أمر الجهاد في هذه الآية الكريمة قال من يشفع شفاعة حسنة باعتبار أن المجاهد في سبيل الله على هذه النبوة في عمله يؤجر ويؤجر لأنه قد زاد عدد المؤمنين فلما يكون المرابط واحد ويذهب معه واحد جعله شفعا أجرى أجرى أجرى لجهاده وأجرى لنفعه لأخيه بحيث جعل الآخر الفرد شفعا لما ذكر ايضا الآية من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيته انظر عائلة بعدها لما الآية 85 وثمانين لها تعلق بعائلة قبلها الآية 85 وثمانين لها تعلق بعائلة بعدها بعدها قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها من المعاني أن الإنسان حينما يعني يسلم على إخوانه فهي شفاء له يشفع له طبعا معنى التحية والدعاء له بالحياة هذه معنى التحية وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تدعو له بالسلامة فأنت لما تدعو له بالسلامة وتدعو له بالرحمة وتدعو له بالبركة فأنت تطلب له من الله تعالى أن يسلمه وأن يرحمه وأن يبارك لهم فإذا الايات القرآنية أيها الاخوه كما قال سفيان بن عيينه خزائن الله في الأرض فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها إذا ربنا يقول ما من شفيع إلا من بعد ابنه. أي لا يشفع عند الله أي شافع يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن الله بذلك والآيات في هذا المعنى في كتاب الله الكثيرة وبعضهم الف كتبا في الشفاعة قال ذلكم الله ربكم فاعبدوه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أي ذلكم الذي هذا شأنه وهذه صفته وفعل تلك الأشياء العظيمة هو المستحق لأن يفرد في العبادة دون من سوى فهو مالككم وخالقكم ومدبر أموركم هذا من أين خلناها ذلكم الله ربكم كلما مر عندك اسم الرب استذكر الخلق الملك التدبير إذا هو مالككم وخالقكم ومدبر أموركم أيها الناس فاعبدوه وحده لا تعبدوا غيره ألا له الخلق والأمر فما دام أنه الخالق فهو الأن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إذا الخالقية معراج العبودية فثبتوا دائما أنك مخلوق وأنك عبد للخالق سبحانه وتعالى ثم قال أفلا تذكرون أي أفلا تتعضون أيها الناس بتلك الآيات والبراهين وتتذكرون أن الله هو المتفرد بالخلق فتعبدونه وحده وتتركون عبادة غيره من المخلوقات الإنسان لا بد أن يعتبر بكل شيء حوله ثم قال إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا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 على اعمالكم وعد الله الناس بذلك وحدا صادقا لا يخلفه انه على ذلك غادر يبدا إيجاد المخلوق على غير مثال سابق ثم يعيده بعد موته ليجزي سبحانه الذين امنوا بالله وعملوا الاعمال الصالحات بالعدل فلا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم والذين كفروا بالله و لهم شراب من ماء متناهي الحراره يقطع امعاءهم ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم بالله و إذا هذه الايه العظيمه تذكر الإنسان بالرجوع ونحن حينما يمر بنا شيء نقول إنا لله وإنا إليه راجعون فنحن عبيد الله، ونحن نرجع إليه حسابا وجزاء وقصاصا إذن إن الله تعالى لما ذكر الدلائل الداله على إثبات المبدأ أردفه بما يدل على صحة القول بالمعاد لو تتأمل السور القرآنية المبدوء بالحمد لله تجد هذه السور يعني إما أن الله سبحانه وتعالى يحمد نفسه على الخلق او على الإعادة فهنا الخلق والإعادة قال والذي نفسي بيده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ففي ذلك ذكر المبدأ والمعاد فقالنا اليه إليه مرجعكم جميعا أي إلى الله وحده فربنا جل جلاله لما ذكر الدلائل الداله على اثبات المبدأ أردفه بما يدل على صحة القول بالمعاد فقال إليه مرجعكم جميعا أي إلى الله وحده مرجعكم جميعا أيها الناس يوم تخرجون من قبوركم احياء يوم القيامة وعد الله حقا أي يعدكم الله أيها الناس وعدا صدقا لا يخلف أنه سيبعثكم من قبوركم أحياء ثم قال إنه يبدأ الخلق ثم يعيده أي ان الله يبدأ انشاء الخلق وإيجاده من العدم ثم يعيده بعد موته ويخفيف يوم القيامة كما بدأه أول مرة ثم جاء البيان لماذا قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط طبعا هذه المقطع مناسبته لما قبله لما كان الكلا في سياق البعث قدم أهل جزاء وبدأ بأشرافهم فقال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط يحيي الله الخلق بعد موته يوم القيامة ليثيب المؤمنين، لأنه يوم القيامة حساب جزاء قصاص. فربنا جل جلاله يثيب المؤمنين الذين عملوا ما أمرهم الله به وتركوا ما نهاهم عنه بالعدل وهم جزاتهم على الحسن من أعمالهم الحسن من الثواب في الآخرة. وذا كلما حسن الإنسان في هذه الدنيا فهو ينال الشيء الحسن لنفسه فعلى الإنسان أن لا يفرق في هذا أبدا ثم قال تعالى والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أيها الكفار في الآخرة ماء قد أغل وبلغت حرارته الغاية ولهم أيضا مع هذا عذاب موجئ وذلك كله بسبب معاصيهم في هذه الدنيا طبعا نصوص عديدة في هذا المعنى منها قوله تعالى وإي يستغيث يغاثوا بماء كالمه ليشو الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة فالإنسان عليه غاية الحدى ثم قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس تشق الضوء وتنشره وجعل القمر نورا يستنار به وقدر سيره بعدد منازله الثمان والعشرين والمنزل هي المسافة التي يقطعها كل يوم وليله لتعلم أيها الناس بالشمس عدد الأيام وبالقمر عدد الشهور والسنين ما خلق الله السماوات والأرض وما فيهما إلا بالحق ليظهر قدرته وعظمته للناس يبين الله هذه الادله الواضحة والبراهين الجلية على وحدانيته لقوم يعلمون الاستدلال بها على ذلك إذن هذه الآيات الكريمة تذكرنا بأنه يجب علينا أن نعتبر بكل شيء مما حولنا لأن كل شيء حولنا يدلنا على الله تعالى فالله الذي جعل الشمس مضيئة في النهار وصير القمر منيرا في الليل وقدر سيره في منازل لماذا؟ لتعلم أيها الناس عدد السنين وتعلم حساب الليالي والشهور ولم يخلق الله ذلك إلا بالحق يبين الله الحجج والأدلة والبراهين لقوم يعلم. فالإنسان لا بد أن يعلم كل شيء حتى يتقرب إلى ربه فربنا لما قرر ربوبيته وإلهيته ذكر الأدلة العقلية الأفقية الداله على ذلك لأننا ينبغي أن ننتفع من الكتاب المصطور وهو القرآن والكتاب المنظور وهي آيات الله في الأفق فننظر في هذه الآيات التي تدل على كماله في أسمائه وصفاته من الشمس والقمر والسماوات والأرضين وجميع ما خلق الله تعالى فيها من سائر أصناف المخلوقات اذن هذا هو استدلال آخر على انفراده تعالى بالتصرف في المخلوقات وهذا لون آخر من الاستدلال على الإلهية ممزوج بالامتنان على المحجوجين به فإذن لا بد أن نستلتر مع العظمه منة الله تعالى علينا قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا أي الله الذي صير الشمس مضيئة إضاءة ساطعة قوية في النهار شديده الحرارة في الصيف وهذا الشمس ننتفع ينتفع منها الإنسان والحيوان والتربة والنباتات يعني هي ينتفع الإنسان وينتفع أيضا ما يضر رزق الله به على الإنسان وربنا صير القمر منيرا في الليل وربنا ذكر القمر والشمس في آيات كثيرة وكل شيء يتكرر لا بد أن نعي أهميتها قال وقدره منازل أي وقدر الله وقضى مسير القمر في منازل ينزل في كل يوم وليل منزلا منها وهيئ ذلك في كل شهر كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى حتى عاد كالعرجون القديم ثم قال لتعلم عدد السنين لتعلم عدد السنين والحساب أي قدر الله القرر منازل لتعرفوا أيها الناس عدد السنوات ولتعرفوا أيها الناس حساب الليالي والشهور فتنتفعوا بذلك في أمور دينكم ودنياكم قال ما خلق الله ذلك إلا بالحق أي لم يخلق الله الشمس والقمر ومنازله إلا لحكمة عظيمة تدل على وحدانيته وعظمة صفاته ولن يخلق ذلك عبثا ولا باطلا ولن يتركنا سدى كما قال تعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين قال يفصل الآيات لقوم يعلم يفصل الآيات لقوم يعلم أي يبين الله الحجج والادله الباهره لقوم يعلمون إذا تدبروها وتدبروا وحدانيته سبحانه وتعالى وتدبروا قدرته وتفكروا بآثار إحسانه ويستدلون بها على شؤون صفات مبدعها سبحانه وتعالى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 والمخلوقات التي في السماوات والأرض لعلامات دالة على قدرة الله لقوم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إذا هذه الآيات تذكرنا أن في تعاقب ليل والنهار وفي كل ما خلق الله في السماوات والأرض لادله واضحة على الخالق. وعلى ثبوت المرجع إليه يوم القيامة لقوم يتقون غضب الله ويتقون عقابه إذا لما استدل الله تعالى لما استدل الله تعالى على إثبات الإلهية والتوحيد بقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأيضا يعني أتي ثانيا بأحوال الشمس والقمر استدل ثالثا بقوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار أي بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان ثم قال وما خلق الله في السماوات أي من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك من العوالم العظيمة التي بثها الله تعالى في هذه المخلوقات الكبيرة إذن هذه آية الكريمة كما أننا أننا تمرنا في القرآن مثلها فعلينا أن نتعظ على تكرار هذه الآيات إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون أي إن في تعاقب الليل وتعاقب النهار وخلف أحدهم الآخر طبعا الليل يأخذ من النهر والنهار يأخذ من الليل هذا التعاقب آية وأخذ احدهما من الآخر آية وكذلك في كل ما خلق الله في السماوات والأرض لأدل واضح على خالقها فالمخلوق يدل على الخالق ويدل على ثبوت المعاد إليه في يوم القيامة وهؤلاء الذين يستدلون على ذلك قوم يتقون غضب الله وعقابه فيصرفون العباده له وحده لا شريك له وهم يمتثلون اوامره ويجتنبون نواهيه لا يحملهم هواهم على خلاف ما وضح لهم من الحق بل يتبعون الحق ويعملون بطاعه الله سبحانه وتعالى ذكر الاخوه في هذا التفسير المختصر من فوائد الايات اثبات نبوه النبي وأن إرسال إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن إرساله أمر معقول لا عجل فيه لأن الناس بهم حاجه إلى الوحي لأجل أن يدبر أمورهم خلق الله خلق السماوات والأرض وما ومن فيهما وتدبير الأمر وتقدير الأزمان واختلاف الليل والنهار كلها آيات إذا خلق السماوات والأرض ومن فيهما وتدبير الأمر وتقدير الأزمان واختلاف الليل والنهار كلها آيات عظيمة دالة على ألوهية الله سبحانه الشفاع يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن الله له ورضي قوله وفعله تقرير الله لحركة الشمس والقمر يساعد على ضبط التاريخ والأيان والسنين إذن هذه الآيات العظيمة يستفاد منها فوائد ويضاف على ما ذكره الأخوة في مركز تفسير اولا قدم الإنذار على التبشير لحال الناس حين ذاك وإزالة ما لا ينبغي مقدم على فعل ما ينبغي وهذا يمرنا كثيرا كما مر الإشارة إليه في سورة البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بعدها وإذا قيل لهم امنوا كما آمن الناس قالوا أؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم مستفها ولكن لا يعلم وهذه مسألة يعني ترك الذنوب باب من أعلم ابواب الحسنات وهو يقدم على فعل المندوبات ترك المحرمات مقدم على فعل المندوبات فأتي بالانذار لأهميته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 أما البشارة فهي خاصة بمن بالذين آمنوا قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق ثالثا على المسلم أن يكون من أهل الصدق ومع أهل الصدق والصدق في القرآن ذكر كثيرا وقد ذكر الله تعالى خمسة أشياء مضافة للصدق وهي اولا قدم الصدق كما هنا ومدخل الصدق ومخرج الصدق كما في سورة إسراء ايه ثمانين وأيضاً ربنا لك لسان الصدق كما في سورة الشعراء أي 84 ثمانين مقعد الصدق كما في سورة الأمر عند كما في القمر عند الآية الخامسة إذن الصدق هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاؤه في الدنيا والآخرة ولذلك منزلة الصدق مهمة قيل للامام أحمد بما سبق القوم قال بالصدق والإخلاص رابعا حذف المنذر به للتهويل فانت هنا حينما قال ان انذر الناس فهنا المنذر به محدوف فهنا حذف المنذر به للتهويل ولانه يعلم حاصله من مقابلة بقوله وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدقا فهؤلاء ليس لهم بشار بشار وان امرهم سيء للغاية خامسا من يقرأ القرآن فهذه القراءة تحركه على العمل إذا كان يتدبر الآيات تدبرا حقيقيا وتأمل هذا في قوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدقا أي سابقه ومنزلا رفيعا سميت قدما لأن السبق بها كما سميت النعمة يدا لأنها تعطى باليد وإضافة قدم إلى صدق لتحققها والتبيه على أنهم ينا... يعني ينالون هذه المنزلة بصدق القول والنية إذن الصدق مع الله هو أعظم الصدق والإنسان حينما يصدق مع الله يصدق في تعامله مع البشر سادسا ربنا جل جلاله هو المنعم بجميع النعم ولذلك هو المستحق لجميع العبادات ولذلك قال عند ختم الايه الثالثه ذلك الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون بعد أن ذكر دلائل النعم والتعظيم ونبه على التذكر عند كل آية إذا علينا أن نستذكر في كل شيء يمرنا عظمة الخالق وأن نستذكر النعم سابعا أفردت الأرض ولم تجمع بخلاف السماوات لثقة لجمعها وهي ارض ولحكم أخرى ومما يظهر للمتأمل أننا انتفعنا من الأرض الأولى التي نعيش على بسيطتها أما السماوات فقد نزل القرآن من فوق سبع سماوات رحمة بالعباد ثامنا إثبات الشفاعة لمن أدين الله له ما من شفيع إلا من بعد ابنه. تاتعا ربنا جل جلاله يعيد جميع المخلوقات يوم القيامة قال إليه مارجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيد ولذلك فإن العبد حينما يفارق أصحابه في هذه الدنيا يعلم أن ثمة لقاء آخر فيحسن العمل ليكون مع أحبابه في الآخرة على خير يقول ابن عقيل الحنبلي لولا أن القلوب توقن باجتماع ثان لتفطرت المرائر لفراق المحبين عاشرا عدم التفكر بروعة الخلق إهمال لأمر الله وإغلاق للذيادة الإيمان وجمود للذهن والقريحة إذا لا بد أن يتفكر الإنسان دواما ليزداد قربا وعلى الإنسان أن ينمي عقله وذهنه حادي عشر الشمس سراج وضياء لأن فيها مع الإنارة الإشراق الإشراق والتسخين. ثاني عشر معرفة ضبط التاريخ نعمة أنعم الله بها على البشر ثالث عشر المتقون يحذرون الوقوع في شيء يخالف مراد الله ويخافون العواقب فتحملهم التقوى على التدبر والنظر في آيات الله رابع عشر البعد عن التقوى سبب الحرمان من الانتفاع بالايات خامس عشر التقوى تدفع المؤمن على دفع ما يوقع الخسران فيطلب المؤمن أسباب النجاح بالتفكر والنظر والانتفاع من كل آية إذا كل آية قرآنية وكل آية كونيه علينا أن ننتفع منها سادس عشر أهمية العدل ومكانته. وتأمل هذا في قوله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل. وهذا بيان للحكم من الإعادة بعد الموت. فدار الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء على العمل. سابع عشر خص الشراب الحميم خص الشراب الحميم بالذكر من أنواع العذاب لأن المجرمين يشربون الماء في الدنيا ولا يؤدون شكره، فيحال بينهم وبين ما يشتهون وتكون أغلب شهوتهم يوم القيامة على الماء كما قال تعالى ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيطوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما عدل الكافرين وأيضا يعني شرب الحميم اكره انواع يعني اكره انواع الامور في مألوف يعني في مألوف النفوس يعني شيء مخروه جدا أن الإنسان يقدم على شرب الشيء الساقا جدا ثامن عشر ثبات المؤمن على دعوته إلى الله دليل صدقه والعكس بالعكس وذلك الإنسان لما يعقد على عقيدة الصحيحة الثابتة يثبت ثامن عشر ثبات المؤمن كما قلنا تاسع عشر المهمة الرئيسة للرسول صلى الله عليه وسلم هي وهي ضرورية لكل مؤمن الإنذار والتبشير عشرون إن السعية والسبقة لا يحصل إلا بالقدم فعلى المرء أن يكون سباقا لتحقيق الفضائل وليحذر الإنسان السعية في المحرم ورحم الله عروة بن الزبير حينما قطع ساقه بسبب المرض قال يعلم الله أني لم أمشي بها إلى مهرب حادي وعشرون وأخيرا كن صادق القول والنية تنال المكارم جعلنا الله تعالى وإياكم ممن لهم قدم صدق عند ربهم